قال مالك رحمه الله تعالى ما استيصر من الهدي قال حدثني يحيا عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن أبي طالب كان يقول ما استيصر من الهدي شاف وقال حدثني عن مالك انه بلغه أن عبد الله بن عباس كان يقول ما استيصر من الهدي شاف قال مالك وذلك أحب ما سمعت الي في ذلك لأن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وانتم تنقروا ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى منكم هديا بالغ الكعبة او كفاره طعام بساكين او عدل ذلك صياما مالك رحمه الله جاء في النص ما استيسر من الهدي ما هو فنزع بامرين الامر الاول سنة الخلفاء ثم عليم رضي الله تعالى عنه لما يقول ما استيسر من الهدي شهاد من فرح يجبها عليه. هذا امر تشريعي علماء المصطلح مصطلح الحديث يقولون ما لا يدرك بالراي له حكم الرفع قال يعني كانه قال قال رسول الله لماذا لان هذا امر ليس من باب الراي ولا الفكر وعلى هذا يكون مالك بدأ بقول الصحابي لا بقول الخليفه الراشد ولو اكتفى بهذا لكان عنده حق ولكن وهنا يجب أن نفتح الآذان ونسهلهم الله الهدايه والفهم والتوفيق يقول مالك وذلك لأن الله قال مالك لما قال مستيس عشاك وقول علي وقول ابن عمر يريد ان يبين دليل هذا القول انه استنبطه واستخلصه بدقة فوق الالكترونيات فوق الاشعه البنفسجي فوق اشعه لا فوق الصوت يمكث ويقوس مالك رحمه الله وعاء المعنى ويستنبته من اقصى تخوم الارض كما يقال ويأتي لنا بالمعنى يقول لان الله قال ما استيسر من الهديشات لان الله قال. يعني استنبط ذلك من كتاب الله باي شيء. انتم الان عرضنا لكم القضية وان الله سبحانه وتعالى قال ولا تقتلوا الصيد وأنتم حر ثم قال ومن قتله متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النار. يحكم به. اواعدل منكم هديا بالغ الكعبة قبل ان يحلل لنا مالك ويبين لنا كيف استنبط ان استيسر من الحديجات و هناتين بجزاء الصيد كيف نزع اليها افي من يستطيع ان يقول كيفيه الاستدلال ما وجه الدلاله في ايه الصيد بان ما استيسر من الهديثات. وهنا يقول الاسوريون دلالة الايماء والتنبيه هي اخذ الحكم لا في محل النص. دلالة الايماء والتنبيه هي اخذ الحكم لا في محل النص. مثلا حتى تلحق قاعدة شوية. اذا كنت في رمضان. واصبح الصائم جنوبا. وطلع والجنا كل ابنك في نهار رمضان بجماع صيام صحيح ولا باطل وعليه كفار لكن اذا اجنب ليلا وقع زوجته ليلا ولم يغتسل في الليل وطلع عليه النهار طلع الفجر وهو جنب من وطئ اثر الجماع باق وهو الجنابه صيام صحيح ولا باطل صحيح من اين ناخذ الصحه يقول العلماء فهما واستنباطا من كتاب الله بدلاله الايماء والتنبيه وهي المر سبحانه يقول وحل لكم ليله الصيام الرفث الى نسائكم هن لباس لكم وأنتم علم الله انكم كنتم فقولوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر، ثم اتم الصيام الى الليل. قال فالان باشروا هم ما كتب الله لكم وكلوا واشرب. ابتبوا باشروا. وقلوا واشربوا حتى يتبين. اذا اباح لنا ما كان ممنوعا. وحل لكم. اي كان محرما. فأباح لنا مباشرة النساء والأكل والشرب حتى يتبين لنا فإذا تبين لنا نقطة الفصل بين الصوم والفطر ما هي تبين الخيط شعر شعر شعر سودة بين الصوم والفطر شعرة بيضاء وشعر سودة في تلك اللحظة التي تبينت فيها الشعرات من الأخرى هل هناك وقت يغتسل فيه الجنوب؟ ها؟ لك أن تاكل إلى أن تسمع الله أكبر لك ولا لا؟ كذلك لك أن تباشر إلى أن ينتهي آخر لحظة من الليل وتأتي أول لحظة من النهار؟ هل ترك لك القرآن جزءا من الليل تفتسل فيه؟ ها؟ ما ترك لك أباح لك لآخر جزء من الليل؟ فقال العلماء لما أباح المباشرة بآخر جزء من الليل علمنا أن الفجر سيتمر عليه وهو جنب فلو كان صيامه فاسدا لاستقنى جزءا من الليل حتى يفتسل فيه يبهد دلالة إيش إيماء وتنبيه وهو أخذ الحكم لا في محل النص لأن النص هنا على إباحة المباشرة والأهل والشرب ما في علاقة بغسل ولا بدون غسل وكذلك هنا مالك رحمه الله يأخذ بدلالة الإيماء والتنبيه أن ما استيسر من الهديشات من أي شيء من جزاء الصيد أخذ الحكم لا في محل النص النص في جزاء الصيد وكيف استنبطها مالك يقول وذلك أن الله يقول يا ايها الذين لا تقتلوا الصيد وأنتم حب وبين فمن قتلهم فاحكموا به جزاء ما يحكم به دواء عدل منكم الحكم الذي يصدر من دواء عدل هديا بالغ الكامل اذا اي حكم يصدره دواء عدل في جزاء الصيد ثم يعيش هديا لاحظوا معي يا جماعة. كل جزاء صيد حكم به دوا عدل يطلق عليه اسم ايش؟ هدي هذه اول نقطة وهي القاعل المنطلق منها المنطلق فاذا كان كل جزاء صيد حكم به دوا عدل يعنون له بهدي بالغ الكامل نأتي نقطة ثانية هل كل صيد صاده محرم وحكم فيه ذرى عدله لابد أن يكون بدنا لابد أن يكون بقره ممكن أن يكون شادا ولا لا إذا فإذا كان شادا دخلت في مسمى هدي ولا لا يبقى ما سيسر من الهدي وهنا هديا بالغه وهنا ما سيسر من الهدي يبقى اشتركت في الهدي ولا لا هكذا استنباط مالك رحمه الله ولذي يقول ابن عبد البر ما أحسن هذا إنه قد أوضح وبين ما لمزيد عليه من البيان ولم يترك لأحد قولا بعد ذلك إذن هكذا يستنبت العلماء وهكذا يبينون لنا الأحكام ولهذا كنا عرضنا على ولدنا الشيخ الأمين رحمه الله تعالى علينا وعليه أن يأخذ كتاب من كتب المالكيه ويدلل له بمعنى اي كتاب ايا كان متن موجود قديم وياخذ الكتاب وكل مساله يذكر دليلها فقال لا يمكن لاحد ذلك قل ولماذا كل المذاهب عنده قال الا مذهب مالك قل ولماذا قال لان مالك رحمه الله قد يستنبط الحكم من القرآن لم يستطع أحد أن يجاريه فيه قد يكون استنباطه من القرآن دقيقا جدا وإذا أراد انسان أن يبين كيفية استنباطه يطول ذلك جدا وهذا نموذج من تلك النماذج. اذا مالك رحمه الله عقد هذا الباب وبين لنا ما استيسر من الهدف وهذا مما خص الله به اهل العلم ابن عباس رضي الله تعالى عنه كان يقول أنا من الراسخين في العلم سلوني عما شئتم في كتاب الله وعلي رضي الله تعالى عنه لما سئل هل رسول الله خصكم بشيء من العلم آل بيت رسول الله؟ انتم قال بيت رسول الله رسول خاصكم بشيء في السن بينكم وينه قال والله الا فهما اوتيه عبد في كتاب الله وما في هذه الصحيفه بل وما في صحيفه قال عقل كذا وديه كذا وانصباء الى اخره امور الديات وامور القتل هذا كان املاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وما بخصوصه كتاب حزم كان الشيعة وكان ابو بكر يبعث به الوات يعملون به وقرن بسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم والمهم إلا فهم أوتيه أحد في كتاب الله وهذا من العلماء وخاصة الراسخين في العلم الذين فتح الله عليهم وأنار بصائرهم ويستنبطون الأحكام كما قيل بدلالة الإيماء لا في محل النص والله أسأل أن وفقنا وإياكم جميعا لما يحبه ويرضاه رمين. نعم قال فمما يحكم به في الهدي شاة وقد سماها الله هديا وشكا. هكذا يقول يحكم به ذوى عدمه ومما يحكم به في جزاء الصيد تارة بدنه تارة بقرة تارة شاة فحتى يمكن جفرة يمكن كذا إذن أقل ما يحكم به شاة واذا الشات تدخل في مسمى الهدي اذا ما استيسر من الهدي فهو شاة بنص كتاب الله أو استنباطا من كتاب الله قالوا وذلك الذي لا اختلاف فيه عندنا وذلك لا اختلاف فيه أن ما استيسر من الهدي شات ويقول فقهاء شاة أو سبع بدنه أو سبع بقرة لان البدنة تجزئ عن كم؟ عن سبعه، والبقرة تجزئ عن سبع. فمن وجب عليه هدي واشترك مع غيره في بدنة او في بقرة تحتمل الى عدد سبعة اشخاص. اذا جميع الفقهاء يقولون ما استيسر من الهدي شات او سبع بدلا. نعم. قال رحمه الله. وكيف يشك أحد في ذلك وكل شيء لا يبلغ أن يحكم فيه ببعير أو بقرة فالحكم فيه شات وما لا يبلغ أن يحكم فيه بشات فهو كفارة من سيام أو إطعام نساكين ثم يتبع مالك رحمه الله زيادة البيان وقال هذا أمر لا يشك فيه أحد لأن الله سبحانه وتعالى بيّن إذا لم يكن هناك شهادة لم يستطع لذلك فعد ذلك يش صيام، وكيف يكون كيف يكون هذا الطعام والصيام؟ قال مالك إذا كان الصيد أقل من شاة، إذا كان الصيد إيش؟ أقل من شاة. نحن لسنا في تفصيل جزاء الصيد الآن، ولكن في تقييد هذه القاعدة، لأن الصيد إما أن يعادل بذنا كالنعام أو يعادل بقرة كالحمار الوحشي. او يعادل غنم كالغزال فهذه إيش؟ لها مثيل من إيش؟ من بهيمه تنعه اذا كان اقل من ذلك زي ضب ولا زي شيء اخر يخبو ولا شيء من هذا ولا ارنب نجعل الأرنب زي الغزال فالارنب اقل من الإيش؟ أقل من الشاة فملك يقول ما لم يبلغ كد يتقدر قيمته نقدا وبالنقد هذا يقدر طعام كم هذا الطعام خمسة امداد أربعة أمداد ثلاثة امداد كل مسكين له مد فإذا وجد طعاما بتقدير القيمة يطعم بقدر قيمة هذا, هذا الصيف قتل ارنبه وقدرنا الارنب بخمسه امداد بسته امداد يطعم خمسه مساكين ستة مساكين ما عندهش ما يطعم اذا لم يكن عنده ما يطعم والصيد لا يحتمل شاة ولا عنده ما يشتري الى شاب هو لو كان اقل من شاة وذبح عنه شاة يبقى واقفه ولا لا لكن ما عنده لا شاب ولا, ولا طعام قدروها بخمسه امداد وما عنده شرعه مد واحد يروح على صين بلاش لا عدل ذلك <تصفيق> صيام. الصيام كما قلنا في رمضان عمله صعبه لا هو عمله سهله في يد المسلم يعيش ينوب عن كثير من العملات ياتي الصوم هنا ويسعفه يصوم كد ايش شهر اسبوع يوم لا حسب القاعده ايضا عن كل اطعام يوم شخص صيام يوم وتساوي خمسة أمدات هنوزعها على كم واحد خمسة أشخاص يبسوخ خمسة أيام تساوي ثلاثة أمدات وثلاثة الأمدات نعطيها لثلاثة أشخاص ما عنده أمدات يسوخ ثلاثة أيام يعني عن كل إطعام مسكين صوم يوم وهكذا ثم إذا لا يشك أحد بأن ما استيسر من هو والشاة لأن أقل من الشاة يتحول إلى إطعام وصيام